<تصفيق> دكتور ظافر ترغب تقرأوه الامر لكم سي غير الامر لحسني انت الى ساره يكون ساعه ساعه خليه راثر اذا راغب نبدا انت ومتى حابب كان ترتا او نقسم الوقت الى قسمين حتى يكون في استراحة والأد يكون أسرع إذا نبدا يا شيخنا واذا اردتم شيئا اكر الله لكم ان يكتب الاخ على اللوحه او لا بقسم تاخذون وتتكلمون وتبينون ما تريدون حبيبكم الله تعالى وقفنا عند باب اتباع الجنائز من الإيمان وبأسانيبكم حبيبكم الله تعالى إلى الإيمان بحار رحمه الله تعالى باب اتباع جنائز من الإيمان وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله المعلي المنزوحي قال حدثنا روح روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جماجة مسلم إيمان واكسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يضع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أخذ ومن عليها ثم رجع قبل أن تبثن فإنه يضع بقيراط تبعه عثمان المؤجن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقوة باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيني ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبة وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخافوا مفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل ونيفائيل نعذرها أنا نظرت مباشرةً في الـ اللاقة لكم شيخنا، اللاقة لكم تفضلوا تفضل شيخنا هل الصوت الآن واضح؟ الصوت الآن واضح؟ الى الان الى الان الصوت ضعيد عندي جميعا الصوت ضعيد <تصفيق> طيب الأمر إليكم شيخنا هل تريد الشيخ الذي عندكم يقرأ فالأمر إليك يتفضل الشيخ أبداً أمر الله إليكم الآن نحن نستلم الميغرفون واللاقط ونتابع إن شاء الله والله يجيك الخير وعدم المراقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أخذ الصلاة أتمتفيني على قيدنا محمد وعلى آله وفقده أجمعين وفي أساندكم حزبكم الله تعالى وأتم عليكم النعمة والعافية إلى الإيمان البخاري رحمه الله تعالى باب خوف المؤمن أن يحفظ عمله وهو لا يشفر وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة أجرقت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل ومن ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار عن النفاق والعسيان من غير ثوبة لقول الله تعالى ولم يصر على ما فعلوا وهم, يعمل وهم يعلمون وبيه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في باب المسلم فسوق وقتاله كفر وفيه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حبيد عن أنس بن مالس قال أخبرني عبادة بن خامس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت بإخبرة بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فروفعت وعسى أن يكون خيرا لكم إلتمسوها في السبع والسفع والخمس باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والاحسان وعلم الساعه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوثب عبد القيس من الايمان وقوله تعالى ومن يلتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه تواصلني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 وتؤدي الزكاة المفروضة وتقوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل وتأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تنى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أجبر فقال عدوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان داما وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن طالح عن ابن شهاد عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس اخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أن ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد صخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد باب فضل من استبرأ لدينه وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان عبد بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بينوا والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن استقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أي واقعة ألا وإن لكل ملك الحمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغطا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فتت فتد الجسد كله ألا وهي القلب باب أداء الخموس من الإيمان وبه قال حدثنا علي بن الزعب قال أخبرنا سعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يدلتني على سبيله فقال أقم عندي حتى على أدعلك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيث لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوقت غير خزايا ولا ندام فقال يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في السهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار فمرنا بأمر قصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وتألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان, بالإيمان بالله وحده قال أتدرون من الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغرن الخمس ونهاهم عن, الأرض عن أربع عن الحنثم والدباء والنقير والمدفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والأموء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى قل كل يعمل على شافلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة وقال ولكن جهاد ونية وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عيحي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه وفيه قال حدثنا حجاج بن منهالي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبدالله بن يزيل عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقه وفيه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن عبد وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن توفق نفقة تلتغي بها ودها الله إلا أدرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة لله و لرسوله و لأئمة المسلمين و وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله رسوله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني خيص بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقان الصلاة و إتاء الزكاة و النصح لكل مسلم و قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يقول يوم مات المغ قال فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باستقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أميرا فإنما يأتيكم الآن ثم قال افتعفوا لأميركم فإنه كان يحب فإنما يأتيكم الآن ثم قال افتعفوا لأميركم, لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح بكل مسلم فبا على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وزل وقل رب زلني علما باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل وليه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء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 قالها ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتضي بساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتضي بساعة باب مرتع رفع صوته بالعين به قال حجثنا أبو المعمان عادم بن الفضل قال حجثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف, عن يوسف بما هكف عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأجركنا فأجركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوبأ فبئنا نمطح على ارضنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثه يعني هذا يخرج الوقت وقت الصلاه فنادى باعلى صوته باعلى صوته من النار مرتين او ثلاثه باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا او او, أو اخبرنا وقال لنا الحميدي قلنا عند ابن علينا حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدة وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المستوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال وقالアبو العارية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل ابي قال حدثنا قتيده قال حدثنا اسماعيل بن ذاكر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجرة شجره لا يسقط ورقها ان من شجره شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثونا ما هي توقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي انها النخلة ففتح عليه ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليستبر ما عندهم من العلم به قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وقال حدثنا عبد الله بن بينار عن إبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل مسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة باب النخلة كل شيء في النخلة يستفاد منه ورقها ورسانها وامرها والحاء باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زمن علما باب القراءة والعرض على المحدث وراء الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث بإمام بن سعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم آه الله أمرك أن يصلي الصلوات قال معم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإمام قومه بذلك فأجازوه واحتجنا عليكم بسطه يقرا على القوم فيقولون اشهدنا فلان ويوقروا ذلك قراءة عليهم ويوقرا على الموقر فيقول القارئ اقراني فلان وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا باس بالقراءه على العالم وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرا على المحدث فلا باس ان يقول حدثني فلا باس ان يقول حدثني. قال وسمعت ابي عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءه على العالم وقراءته هو سواء وروي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقعدوري قال سعيد ما محمد ابن يوسف الكردري حدثنا محمد ابن اسماعيل البخاري من العراق قال لا بأس على العالم لأخبرنا محمد لا أفهم حدثنا, عبد الله, قرأنا. قرأنا. حدثنا عبد, الله عبد, عبد الله بن موسى عن سبيانة هذا قرأنا حدثنا عبد الله بن موسى وعبد الله بن موسى قرأنا لكن هناك في سقف حدثنا أخبرنا محمد ابن يوسف ابن رضي لاب قال أخبرنا محمد حدثنا حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عشرة طب وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبور هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ايمن رن سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على زمان فأنطه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشجد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك قال سلع ما بدى لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله آى الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آى الله أمرك أن نطوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آى الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال رجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء قوم وانا ضمام ابن Veg발 أخو بن سعبي بن ذكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن سابقا عن أنس عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال أنس النسخة واثمان المصاحف فبعت بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر وحي بن سعيد ومالك ذلك جائزة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 وبه قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن فاعد عن صالح عن ابن شهاد عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عثقة بن, بن مسعود أن عبد الله ابن عباث أخضره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى تسرة فلما قرأه مزقه فحسينهم أن ابن المسيد قال فبعى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق وبه قال حدثنا محمد επكتاب ت المناولة يعني اسناد الحديث بالمناولة يعني ما كتبه في كتابه مناوله لغيره يرويه اسمها بالمناولة وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال تذب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مخسوما فاتخذ خاتما من فضة نقشوه محمد الرسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشوه محمد الرسول الله قال أنس باب منقعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في, الحلق في الحلقة فجلس فيها وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن من ابن عبد الله بن أبي طالحة أن أبا مرة مولى عقيد بن أبي طالب أخبره عن أن يواقب من ليسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل أثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فامم احدهما ترى قربه في حلقته فجلس فيها وأما الاخر فجلس خلفهم وامم الثالث فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلم اخبركم عن النقدي الثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فآواه الله وامم الاخر فتحيهات الله منه وامم الاخر فاعرض فاعرض الله عنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عن يسانع وبه قال حدثنا مسجد قال حدثنا بسر قال قال حدثنا بن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرس عن أبيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأنفك إنسان به طانه أو بزمانه قال أي يوم هذا فتكتنا حتى ضمننا أنه سيسنيه سوى اسمه قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظللنا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس لذي الحجة فقلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائد فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له موس باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى تعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم رسة الأنبياء والرسل العلم فمن والرسل العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعطلها إلا العالمون وقال لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفاهمه في الدين وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وضعت مصطمامة على هذه وأشار إلى قطاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفرتها وقال ابن عباس كنوا ربانيين كلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل تداره باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينشروا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمس عن أبي وائل عن ابن أسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا أبيه قال حدثنا محمد بن مشارين قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبي التياحي عن أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسيروا ولا تعسيروا ورشروا ولا تمسيروا باب من جعل الأهل العين أياما معلومة وفيه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائله قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خنيف فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمن لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا باب من يرد الله به خيرا يخطيه في الدين وبه قال حدثنا سعيد بن عطيرين قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهادين قال قال قميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية قطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خير ينفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تفال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله باب التهم في العلم وبه قال حدثنا علي قال حدثنا السفيان وقال قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر تسقه قبل أن تسودوا وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا السوثيان وقال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري وقال سمعت بأن سيد القوم أولى بالقيادة وبالرئاسة أن يكون فقيها إذا لم يكن فقيها فقد يخطو في حق الأمة وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا السوفيان وقال حدثنا إسماعيل بن أبي صالد على غير ما حدثناه الزهري وقال سمعت قيت بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتد إلا كثنتين رجل آتاه الله ما لم فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم البحر إلى الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت مسبة حدثني طالب حدثني محمد بن عوري الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صادق عن ابن شهاب حدث ان عبيد الله بن عبد الله اخبره اخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس في هو هو والحر بن قيس بن حصن الفذاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خبر تمر بهما ابي بن كعب قدعه ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال موسى السبيل إلى لقيه هل تمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم تمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بن إسرائيل جاءه رجل فقال هل تأعلم يجب بينما موسى في في ملأ من بن إسرائيل جاءه وفي مسخة شيخنا إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحد أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل, فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت سارجعت إنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال, فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه لا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب وبه قال حجثنا أبو معمر قال حجثنا عبد الواجف قال حجثنا خالد عن عكريمة عن ابن عباس قال ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب باب متى يصح سماع الصغير وفيه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن الدين شهاد عن عبيد الله بن عبد الله بن عسفة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راسبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهذت باحتلامه ال... ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بمنا إلى غير دار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتاني تركع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي وبه قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو ذيرين قال حدثني محمد بن حربيا قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجتك مجتهت وله وأنا ابن خمس سنين من بالم باب الخروج في طلب العين ورحل ذابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد وبه قال حدثنا أبو القاسم قال errado بن, بن خلي قال حدثنا محمد بن حربيا قال قال الأوزاعي أخبرنا للزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عسفة بن مسعود عن ابن عباس إن أنه تمارا هو والفر بن قيس بن حسن الفذاري وفيه قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي وفيه قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عسفة بن عن ابن عباس أنه تماره والفر بن قيس بن حسن الفزادي في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا والصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملئ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله عز وزل إلى موسى بلى عبدنا خبير فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقطت الحوت فرجع فإنك تتلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أضينا إلى الصخرة في فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نرغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شئيهما ما قص الله في كتابه باب قضي من علم وعلم وله قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حمد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي, عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعين كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلة الماء فأنبتت الكلأ والعصب الكثير وكانت منها أجادب, أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وتقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنسك ماء ولا تنبس كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه فذلك مثل من فقه في نسخة شيخنا من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة, طائفة قيلة الماء قاع يعلوه الماء والصفة في المستوي من الأرض باب رفع العلم وظهور الجهل وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزناء وبه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن شعبة عن قسادة عن أنسي قال لأحدثنكم لا حديثا لا يحدثكم أحد بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين مرأة القيزم الواحد باب فضل العلم وبه قال حدثنا سعيد بن عثير قال حدثني ليتو قال حدثني عقيل عن ابن شهاد عن حمدة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أسيت بقداح لبانين فشربت حتى إني لأرى الزية يخرج من أغفاري ثم أعطيت صبلي عمر بن الخطاب قال فما أولته يا رسول الله قال العلم باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عسى بن صلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنا للناس يسألونه فجاءه رجلا فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرد فجاء آخر فقال لم أشعر فانحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرد كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرد يا من أجاب الكتية بإشارة اليد والرأس وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موهيب قال حدثنا أيوب عن عكريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجه فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرد قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرد وبه قال حدثنا البكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن ثالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكفر الهرد قيل يا رسول الله ومن الهرد فقال هكذا بيده فحرفها كأنه مريض القتل وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطلة عن أسماء قال أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء وفحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت اسماء من فتة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤلم أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقوله هو محمد رسول الله جاءنا للبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت نموقنا وأما المنافق أو المرتاد لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سنعت الناس يقولون شيئا فقلته باب تحديد النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على اي حب الايمان والعلم ويخبرهم وراءهم وقال مالك بن الحويرث في من وراءهم وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم رضعوا إلى أهليكم فعلموهم فبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا صعبك عن ابي جمره قال كنت اترجم بين بن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتو النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن الوفد أو من القوم قال ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبين وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربعين أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون من الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله اعلم قال شهده الا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وتؤخذ من الخمس من المغنم وناهاهم عن الدباء والحنث والمجتى قال سؤبته وربما خلص يا الله يخليك ان شاء الله تعلث من ديهم جزاك الله خير ماجور شيخ ماجور شيخ قبل إلا بس أين نحط للنغطاع؟ سبعة وثمانين لم تسمعوا سبعة وثمانين باب تحرير النبي صلى الله عليه وسلم سمعتوه سبعة وثمانين تم سماعه مم. إلى النقل صحيح قال الصبت ربما قال النقيري وربما قال المقيري قال حفظوه وأخبروه ما وراءكم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارس لأنه تذوج ابنة لأبي إهاب, لأبي إهاب بن عزيز فأتتهم رأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوجت فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبر ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد, كيف وقد قيل ففارقها عقبة ومكحت جوجا غيره باب التناول في العلم وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخضرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وحد أخضرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنطاري يوم نوبته فضرب بادي ضربا شديدا فقال أثم هو ففازعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفظة فإذا هي تبكي فقلت طلقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي أطلقتنا فقلت طلقكن أو أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نسائك قال لا فقلت الله أكبر باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره به قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سثيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المنيب والضعيف والذى الحادث وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد زهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال عرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاطها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن, جاءها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبن فغضب حتى حمرت وجنتاه أو قال حمر ودهر فقال ما لك ولها معها سقعها وحذاؤها ترد الماء وذرع الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغام قال لك أو لأخيك أو للذئب وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدين عن أبي بردة عن أبي موسى قال فإلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تريهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حدافة فقام آخر, فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في ودهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل باب من برك على ركبتيه عند الإيمان أو المحدث وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا سعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من ألي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت باب من أعاد الحديث ثلاثه يوكما عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغتم ثلاثه وبه قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامه بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم سلم ثلاثه واذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثه وبه قال حدثنا عبده بن عبد الله حدث قال لا قال حدثنا عبده عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المسنى قال حدثنا ثمامه بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثه حتى تفهم عنه واذا اتى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي عن يوسف عن يوسف بن عن عبد الله بن قال تخلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ففطرناه فأجركنا وقد وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوبع فبعلنا نمتح على أرجلنا فمادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة باب تعليم الرجل هو وأهله وبه قال حدثنا محمد هو بن سلام قال حدثنا المحاربين هنا في إجراءة هنا بالقصد ما وضعوا ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. وي من العاقب من هذا من كلام ابي هريره لكن البخاري هنا لم يذكره هناك ادراج ادراج نعم هذا حديث من ادراج حديث من درج. ابو تعليم الرجل أمته وأهله وبه قال أخبرنا محمد هو بن سلام قال حدثنا المحاريي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأمن محمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتذوجها فله أدران ثم قال عامر أعطيناكها بعيد شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة باب عظة الإمام النساء وتعليمهن وبه قال حدثنا سريمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوبا قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصداقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتمة وبلال يأخذ في طارة ثوبه وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن, عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم باب الحرص على الحديث وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمار عن عمر بن أبي عمر عن سعيد بن أبي سعيد من قبوري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أفعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظمنت يا أبا هريرة سأل لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من خرصك على الحديث أفعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه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 وبه قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن العاصق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل العلم انتذاع أن من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلم العلماء حتى إذا لم يلقي عالماً اتخذ الناس رؤوساً زهالاً فسؤلوا فأسلوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال الفيردري وحدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام النحوة باب هل يجعل للنساء يوم على خذة في العلم وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا سعبة قال حدثنا ابن الأصبهاني قال سمعت أبا طالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخضري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غالبنا عليك الرجال فبعلنا يوم من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن لا من كل امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة وثنتين فوثنتين قال وثنتين فقال وثنتين, وثنتين فبه قال حدثنا محمد بن بشارين قال حدثنا غندا قال حدثنا صوبة عن ابن عبد الرحمن بن أصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد بن خدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن أصبهني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحين باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ناسع بن, بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة الجمحي من أسفل الجمحي لأن كثير من الناس لما يسمع ناسع عن ابن عمر يظن أنه المقصود به ناسع مولى بن عمر هذا غير لا لا لا قال اخبرنا نافع بن عمر وفي نسخه ابن عمر الزمحي قال حدثني ابن أبي مليكه أن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه ان النبي وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب قالت عائشه فقلت اوليس يقول الله تعالى فتوفى يحاسب حسابا يسير قال فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباف عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليسوا ليسو قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر, لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفقس سمعته أذنايا ووعاه وقلبي وأبصرته وعينايا حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل المرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستك بها دما ولا يعبد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسول الله لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائد فقيل لأبي شريح ما قال عمر قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن, عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماؤكم وأموالكم قال محمد أحسنه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة دينكم هذا في شهركم هذا ألا يبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بل كان ذا كان ذلك ألا هل بلغ ثاني قال فارغ. فارغ ذلك وكان محمد يقول صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك وفي نسخة قال ذلك ألا هل بلغت مرتين باب إثن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش حير يقول سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلجي النار وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا صعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث غلان وغلان قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليد موأ مقعده من النار وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنا سن إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقاعده من النار وله قال حدثنا مسير بن إدراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقاعده من النار هذا أول الثلاثيات للإمام ابو خارج هذا الحديث 109 أول ثلاثي 109 أول الثلاثيات قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقل من يقل علي ما لم أقل فليأتبوأ مقعده من النار وبه قال حدثنا موتى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليأتبوأ مقعده من النار باب كتابة العلم وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ألي زحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكاثر وبه قال حدثنا أبو نعيم ألا بدل ولا في نصفة ألا يقتل مسلم بكاثر ولا يقتل مسلم بكاثر أو ألا يقتل مسلم بكاثر وبه قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خذاعة قتلوا رجلا من بني ليس عام فكس مكة لقتيل منهم قتلوه فأخذر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركب راحلته فخطب فقال إن الله حدث عن مكة القتل أو الفيلة شك أبو عبد الله وثلت عليهم رسول الله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعد ألا وإنها حلت في ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختل شوقها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط تاقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخرة يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة إلا الإذخرة قال, قال, قال هو السؤال قال هو عباس ربي الله عنه قال أبو عبد الله وقال يقال للقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطوة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سوسيانو قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهو ابن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهبين قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما استدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وداعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده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 ابن سعيد عن الزهرية عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ما أنزل الليلة من الفدن وما فتح من القذائن أيقظ صواحبات الحدر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة باب السمر في العلم وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاد عن ثالث وأدي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم وقال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بيت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلم البي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فقل أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم طلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيقه ثم خرج إلى الصلاة باب حفظ العلم به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن الدين شهاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يسلوا إن الذين يسلون ما انزل ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم التقق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصاب كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون وبه قال حدثنا أبو أحمد ابن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن بينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقموري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنسا قال بصطر دائت فباقبته قال فغرف بيده ثم قال أمه فضمنته فما نسيت شيئا بعده وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فليت بهذا أو قال غرف بيده فيه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوريه عن ابيه وريره قال حفظت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما احدهما فحدثته واما الاخر فلما فلو, فلو بفثته قطع هذا البلعوم في هذا اراد الانتتام وتحديد مواقعها واهلها باب الانفاق للعلماء وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا ثوبه قال اخبرني علي البرمردي عن ابن أبي عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع تنصف الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلموا فيكيلوا العلم إلى الله وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمر وقال أخبرني سعيد بن زبير قال قلت لابن عباس إن نوفني البتالية يزعم أن موسى ليس لموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذبا عدوه الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي ناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع الذحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له احمر خوتا في مكسل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتأه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما فانطل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر ثربا وكان لموسى وفتأه عجبا خرج الشيخ ان شاء الله ويعود لكن احتضل مكان الذي رقب عنده الشيخ اتضل الشيخنا اتضل الشيخنا أين آخر ما سمعتم؟ أين حصل الانقطاع؟ أين آخر ما سمعتم سيدنا شيخ ظاهر، أنت كرمت؟ هم مجمو ثلاثة وإشعال؟ بحديث موسى سيدك نعم حدثنا سهلا من لا. حدث من سهل سيدك بس, بس من فانطلق وانطلق, وانطلق بفتاه يوسع بالنور وخلال اخوتها في مكتاح هذا ما يقاتل هوبا أردت أنه خلق عليه وطوب من قاتل ماذا سيدي؟ هل يجب أن نجي سيدي؟ هذا ما الجزء منه ما كننا بس نرجع كمان نرجع هذا ما يقاتل هوبا لماذا؟ لأنه القطاع الحديث الذي قبله هسيدي ن قام قضا وانطلق للكتابه له احمل حوتا في نكته فإذا فقدته فهو ثم انطلق وانطلق بفتاه يوشع بنون وحملاه حوتا في النهر حتى كان عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما فانسل الحوت فانسل الحوت من النهر فاستقض سبيله في البحر استربا ولم وكان لموسى وفتاه عجبا فمضت بقية ليلتهما ويومهما فلما اصبح قال موسى لفتاه اتينا غداءنا نقبل قيل من سفرنا هذا نظما ولم نصب ولم يجد موسى مستا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصحرة فإني نسيت الثوتة قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارفدا على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصحرة إذا رجل مسجا بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بن إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما عدنت رشدا قال إنك لم تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله لا تعلمه أنت وأنت على علم علمته لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا ينشيان على ساحب البحر ليس لهم أسفينة فمرت بهم أسفينة فكلموهم أن يحمدوهما فعرف الخضر فحملوهما بعيد نول فجاء أصفور فوقع على حرق السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما ناقط عيني وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا الأصفور في البحر فعمل الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملون بعيد نول عمدت إلى سفينتهم فقرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذين بما نسيت فتانت في الأولى من موسى نسيانا فانطلقاها إذا غلام يلعب مع الزمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فقل تلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا جتية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكل فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قضية مستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها دي دار يريد أن ينقب فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شيئا لاتخذت عليه أدرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو جدنا لو طبر حتى يقف علينا من أمرهما باب من فأل وهو قائم عالينا جاليسا وبيه قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جريغ عن منصور عن أبي وائد عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل عضوا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من من قاتل أراد من يرد به القتل لا قال من قتل ولا من قتل قال من قاتل فالأصل هو المقاتل والدفاع عن الدين وعن الحق الذي عليه المسلمون هذا هو الأصل في القتال وليس قتل الناس أو تعذيب الناس باب السؤال والفتحة عند رمي الجمال وبه قال حدثنا أبو عن قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهرية عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرين قال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله خلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرد فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرد باب قول الله تعالى وما أوتتم من العين إلا قليلا به قال حدثنا قيس بن حسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا أنشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارج المدينة وهو يتوكع على عسيد معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض ينسلوه عن يضوحي وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونا فقال بعضهم لنسألنا فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم من الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن يضوحي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال الأعمق وما أوتوا من العلم إلا قليلا هكذا وقع في في هذه الرواية وقال الأعمش في آخر الحديث هكذا هي قراءتنا قلنا وقراءة الأعمش من القراءات الشاذف والقراءة عند عامة في القراءة أوتت قال الأعمش هكذا, هي هكذا في قراءتنا باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر تهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه وبه قال احد في نسخه اشر واحد في أشد أو في اشر منه وبه قال حدثنا عبيد الله بن عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسودي قال قال لي الزبير قال لي ابن الزبير كانت عائشه تصر الىك كثيرا فما حدثتك في الكعبه قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير باب من خط بالعلم قوما دون قوم تراهية أن لا يفهموا وقال علي حدث الناس بما يعرفون أن تحبون أن يكذب الله ورسوله وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى عن معروف ابن خربود عن أبي التطيب عن علي بذلك وبه قال حدثنا إسحاق بن إرهيث قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ الرجيفه على الرحم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من طلبه إن لا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستلشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته كأثما حتى لا يناله الإثم في كثنان العلم وبه قال حدثنا مسجد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أناسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك, لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر قال لا إني أقاف أن يتكلوا باب الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحين مستحين ولا مستهين هنا تفضل نقرا باب الحياء درسنا مع الشيخ بين احمد السيران يوم الاحد 23 جمادى الاله عام 1436 هو قد باب الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشه نعم النساء نساء الأنصار لم لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين قال حد وبه قال حدثنا محمد بن سلام وقال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت جاءت أم سلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحق من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال مليو صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعمي وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم تربت يمين نكي فبما يسبهها ولدها وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني ما لك قال المرأة تتريد أباها ليأتي شبيها بأبيها. وحديث ايضا من راى احدهم الحسين هذا هو يد فاطمه اقرب منه لعلي يعني سبب الشغله اللي بيها وبه قال حجثنا الإسماعيل قال حجثني مالك عن عبد الله بن بينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل مسلم حدثون ما هي فوقع الناس في شجر بادية ووقع في نفسي أنها نخلط قال عبد الله فستحييت فقال يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلط قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأنت كونا قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا باب من استحي فأمر غيره بالسؤال وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمس عن منذر سوري عن محمد بن حنفية عن علي قال كنت رجل أمذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوبوء باب ذكر العلم والفتية في المسجد وبه قال حدثني ختيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن خطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تأمرنا انه هل فقال رسول الله الله عليه وسلم يهل اهل المدينه من ذي القليفه ويهل اهل من الوقت ويهل اهل نجد من القرن وقال ابن عمر الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وكان ابن لم اتق هذه من الله صلى الله عليه وسلم باب من جاء السائل باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسته الورث أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقوطعهما حتى يكون تحت الكعبين السراويل هي مفرد وراسه جمع بينما جمعها السراويلات لا, لا. السراويل مفرد جمعها السراويل هل الصوت خطيب في القراءه ان في كلام الشيخ ويجد بعض الطب أنا قلت آخر ما قلت السراويل هي مفج وجمعها السراويلات بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فانسلوا ودوهكم وعيديكم إلى المرافق وامتحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين مضموطة في الكفر وهي قراءة بكثير وحمدك وأبي عمر وعاصم في رواية أبي بثر عنه وأبي زعفر وخلق وقرأ الباقون وأرجو لكم بالنصر سبعة. من عندي بالنصر إذا ومتح برؤوسكم وأرجولكم وفي نسخة وأرجولكم إلى الكعبين قال أبو عبد الله وغين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الولوء مرة مرة وتوبأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزل على ثلاثا وكره أهل العلم الإصراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوبأ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أردراط باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء وبه قال حجثنا يحيى بن بكير قال حجثنا ليس عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعين المجمري قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوبأ فقال إني سماك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يلعون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل باب لا يتوبأ من الشك حتى يستيقن وبه قال حدثنا علي وقال حدثنا السوفيان وقال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تنيمن عن عمه أنه شتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يصنع صوتا أو يجد بريحة باب التخشيث في الوضوء فبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اتجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمر عن كريب عن ابن عباس قال بيت عند خالة ميمونة ليبة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوبأ من شن معلق ودوء خفيفة يخصفه عمر ويقلله وقام يصلي فتوبأت نحو مما توبأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني في العالم عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اتجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوبأ قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحن ما قال إني أرى في المنام أني أذبح باب إسباغ الوضوء, إسباغ الوضوء وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريد مولى بن عباس عن أسامة بن زيد وأنه سمعه يقول جافع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعل نزل فبالا ثم توبى ولم يسدغ الوبوء فقلت, فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدل فتنزل فتوبأ فإصدغ الوبوء ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصل ولم يصل بينهما باب غسط الوجه باليدين من غرفة واحدة <تصفيق> وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي ومنصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن طائد يسار عن ابن عباس أنه توبأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضبط بها والسنشق ثم أخذ غرفة, ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وانهاه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اللمنا ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اللسرة ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غرسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغاسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوبى باب التسمية على كل حال وعند الوقاع وهي قال حدثنا علي ابو عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم ابن, عب... عن سالم ابن أبي الجعب عن كريب عن ابن عباس يبلغ نبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقب يضينهما ولد لن يضر باب ما يقول عند الخلائق به قال حدثنا آدم قال حدثنا الصعبة عن عبد العزيز بن صهيل قال اسمعت أناسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعود بك من الخبث والصبائث تابعه ابن عرارة عن صعبة وقال غندر عن صعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد تحدثنا عبد العزيزي اذا اراد اي دخوله ما هو وضع اني هو ذلك من الخبث والشر لان اقصدها من حيته طبيب هذا التابس اللهم اني اعوذ بك من, من الخبث وفي نص شيخنا من الخبث باب وضع الماء عند الخلاء وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيدا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم سقفهه في الدين باب لا, لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جذار أو نحوه وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن ابي اليسي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتى أحدكم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقلب القبلة ولا يوليها ظهره شرق او غربوا باب من تبرز من تبرز على لبينتين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد محمد بن يحيى بن حبان بن حبانة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 باب خروج النساء إلى الباراز وبه قال حدثنا يحيظ بن بقيد قال حدثنا ليس قال حدثني عقيد عن ابن شهاد عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أسلح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجر فلم فلنقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت تودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت مرأة طويلة فما داها عمر ألا قد عرف خرطا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب وفيه قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عرس عن أبيه عن عائشة عن المبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجنا في حاجة كنا قال هشام يعني البراز باب التبرز في البيوت وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيا بن حبانة عن واسع بن حبانة عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت سوق راهدي في بيت حطة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستده للقبلة متقبل الشام وبه قال حدثنا ياقب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيا عن محمد بن يحيا بن حبان أن عمه واسع بن حبانة أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم من على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس راب الاستنجاء بالماء وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال اتسمعت أنس بن مالك يقول قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وهلام معنا إداوة مماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لطهوره وقال أبو الدرباع أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد وبه قال حدثنا سليمان بن خربين قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام مع منا معنا إداوة من ماء باب حمل العنز باب حمل العنفة مع الماء فلسطنجا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة سمع أنس بن مالف يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء سارعه النبر وشاذان عن شعبة العنزة عصم عليه بجن. باب نهي عن الاستنجاء باليمين وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عيح يبدأ قال يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احد رجل شيء لكن البطوه اين وصل شيخ السلام عليكم اا سيدي الشيخ واخر اخر ما سماكم لو تكرمتم استنجاء باب النهي عن الاستنجاء باليمن حديث 153 وبه قال حدثنا معاد بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيا بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى انقلاء فلا يمثذ ذكره بيمينه ولا يتنصح بيمينه باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوذائي عن يحيا بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه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 <تصفيق> باب الاستنجاء بالحجارة وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد بن عمر المكي وعن جده عن أبي هريرة قال استبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج رحاجته فكان لا ينتفت فدنوت منه فقال بغني أحجارا استنفض بها أو نحوه ولا تأتي بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف سياب فوضعتها على جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن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 بابنوروئ مرة مرة و قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلل ع الأعطاء بن يثاري عن ابن عباس قال توبأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة بابون الوروئ مرتين مرتين و به قال حدثنا حسين بن, حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمد بن حزن ع عباد بن سميم عن عبد الله بن زيد أن نبي صلى الله عليه وسلم توبأ مرتين مرتين بابد وضوء ثلاثا ثلاثا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وقال حدثني إبراهيم بن فعد عن بن شهاب أن عطاء بن, زيد بن, يزيد بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عثمان دعا بإناء فأسرغ على كفيه ثلاث مرار فرسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض والسنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المر فقين ثلاثة ثلاث مرار فرسلهما ثم مسح برأسه, برأسه ثم غسل بجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توبأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث, يحدث فيهما نفسه غفر لهما تقدم من ذنبه وعن إبراهيم قال قال الصالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن خمران فلما توبأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضع رجل يحسن وضوءه ويطل الصلاة إلا غفر له ما بينه بين الصلاة حتى يطلّيها قال عروة الآية إن الذين يكلمون ما أنزلنا من البينات باب الاستيفار في الأولوء ذكره أثمان وعبد الله بن زيد وابن عبات رضي الله عنهم عن المريء صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهريين قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فليستنثر من السجمرة فليوتر باب الاستنثار ويتر مبيه قال حدثنا الله بن يوسف قال اخبرنا عن ابي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم في انفه فليجعل في انفه ثم لينخره ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باثت باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف ان يوسف لما هكذا عبد الله بن عمرو قال تقلف النبي صلى الله عليه وسلم في عنا في, سفر في سفرة سافرناها فادارتنا وقد ارهقنا العطره فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للانقاب من النار مرتين او ثلاثه باب المضمضه في الوضوء قاله ابن عباس وعبد الله بن زيزة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عثان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهم ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوروء ثم تمضض والتنشق والتنسر ثم غسل وجهه ثلاثة ولديه إلى المرتقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يتوبأ نحو وضوء هذا وقال من توبأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه الله لهما ما تقدم من دنبه باب غسل الأعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع القاتم إذا توبأ وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زيادة وبه قال حدثنا آدم بنو أبي إياس قال حدثنا شعبته قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضعون من المطهرة قال أسبيغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار باب غسل الرزلين في المعلين ولا يمسح على المعلين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج لأنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمست من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعالة السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكتب رأيتك لا تمست من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية, السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التغياء قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمث إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني, فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعلى التي ليس فيها شعر وتوبع فيها فانا أحب أن البسها واما صوفره فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا أحب أن اصبغ بها واما الايلان فاني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذل حتى تنبعث الايراحلته باب التيمم في الوضوء والغسل وبه قال حدثنا المسدد وقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصه بنت سيرين عن أم عطية قالت, قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل نفسه ابتدئنا بما يعنيها ومواضع منها ففيه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اسحاق بن موسى قال سمعت أبي عن الصبوكان عن عائشه قال كان قالت كان نبي الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وتجله وظهوره في شأنه كله باب تناص النضوء اذا حانت الصلاه نعم. باب التماس الولوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة خبرت الصلح وقالت عائشة خبرت الصلح فلتمس الماء فلم يوذب فنزل التيمم وبه قال حتى تنى عبد الله بن وينسف فقال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن آنس بن مالك إن أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوع فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يدا وأبر الناس أن يتوبأوا منه قال فرأيتوا لما ينبؤ من تحت أصابعه حتى توبأوا من عند آخرهم صلى الله عليه وسلم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤل الكلاب وممرها في المسجد وقال الظهري إذا ولغ في إناء ليس فيه وضوء غيره يتوبع به وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجي ماء فتيمموا هذا ماء وفي, وفي النفس منه شيء يتوبع به ويتيمم وبه قال حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرينة قال قلت لعبيتة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أطبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لا لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي, أحب إلي من الدنيا وما فيها وبهي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيدين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة قال إن رصيب الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرسله سبعة وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد لهزي بنار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفاه فجعل يغرف له به حتى أرواه أشكر الله له فأدخله الجنة وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قالت قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد في زمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يرسلنا شيئا من ذلك أبيه قال حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفري عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أنسته على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما ثميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبر والدبور وقول الله تعالى أجاء أحد منكم من الغائس وقال عطاء فيما يخبز من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء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 وعصر ابن عمر بسرة فخرج منها الدم ولم يتوضع وبذق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه وبه قال حدثنا اسم آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زئب عن, عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال صوت يعني الضرطة وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عييمة عن الزهري عن عباد بن سميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصر حتى يسمع صوتا أو يجي دريحة وبه قال حدثنا قتبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمة عن مذر أبي يعلى التوري محمد بن حنفي قال قال علي كنت رجلا مذاءة فتحيت وان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت مقبادا من الاسود فساله فقال فيه الود ورواه صعبه عن الاعمس له قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا سعيد سيبان عن يحيى عن أبي سلمة ان عطاء عن ابي سلمة عن ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت ارايت اذا جامعك لم يمني قال عثمان يتوب كما يتوب اول الصلاه ويغسل ذكره قال عثمان وسمعت وهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك علي والزبير وطلحه وأبي ذر التعبن رضى الله عنهم فأمروه بذلك أبي هي قال حدثنا اسحاق قال أخبرنا النبر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذقوان عن ذقوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعذلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغجلت او قحطت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة وقال ابو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة ويحيى عن شعبة الوضوء باب الرجل يو يوضئ صاحبه وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى عن ابن عقبه عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيدن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من عارفة عدل إلى الشعب فقضوا حاجته قال أسامة بن زيدن فجعلت أصب عليه ويتوبأ فقلت يا رسول الله اتصلي فقال المصلى أمامه وبيه قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الوهابي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بصعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له أن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوبأ فغسل وذهب ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن, إبراه عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكسب الرسالة على غيره وضوء وقال حماج عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اخرمه كبن سليمان عن قريد مولى ابن عباس عبد الله بن عباس ان عبد الله بن عباس عن قريد مولى ابن عبد الله بن عباس اخبره انه بات ليله العيد وميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فافطجعت في عرض الوساده واضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انصف الليل او قبله بقليلا او بعده في بقليلا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوبأ منها فأحسن يدوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما طنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذنه اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اتجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فطل الصبح باب من لا يتوبأ إلا من الغشي المثقل وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عنهشام بن عروة عن امرأته فعطمت عن جدتها اسماء بنت أبي بكرين أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين ختفت الشمس فإذا ما في القيام يصلون وإذا هي قائمة تطلوا فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت بأي نعم فقلت حتى تجلاني الغشل وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأسمع عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتلون في القبور مثل أو قريبا من فتة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماءه يؤتى أحدكم فيقالوا ما علمك بهذا الرزل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال لن طالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنة وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعته الناس يقولون شيئا فقلته باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامتح برؤوسكم وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أن يجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال أخبرنا مالك عن عمر بن يحيا المازيني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمر بن يحيا أتستطيع أن تريم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوبأ فقال عبد الله بن زيد فدعى بماء فقال عبد الله بن زيد نعم فدع بماء فأفرغ على يديه, يديه فغسل مرتين ثم مضمض والسنفر ثلاثا ثم غسل وزه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرطقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأجبر بما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قطاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأنيه ثم غسل رجليه باب غسل الرجلين إلى الكعبي بها قال حدثنا موسى قال حدثنا مهيب عن عمر عن النبيه قال شهدت عن رب أبي حسن سأل عبد الله من السنة عن وضوع النبي صلى الله عليه وسلم فدعى بتور فيهما من ماء فتوجل له وضوع النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التوري في مضم обязательно وستنشق واستنثر ثلاثا غرفات ثم أدخل يده فغسل ودهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى ثم ادخرائه فوضع رأسه في اقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه الى الكعبين يقول الشيخ واخر التقيم قوم صلاة المغرب عندنا ان الشيخ واخر نقف نتابع قليلا احنا بقي عندنا في الله اكبر الله اكبر يعني صلاة المغرب المستضيفين سيكون الوقوف عند الصغير سيحب آخر نتوقع سيحب آخر نتوقع سيحب ديسكامر ده ده كامين اني دي في سايق ممكن سي كويس دي حريت كويس نو دي حريت كده ماشي سوري ساعتين داشا نعمل سيرفو تروليد لو كنتوا من البخيتين عندنا in domače danbeli. 2. 1. 2. No, ona pa Ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être bien. Ça va في هل هناك أحد أخرى يمكنك إعادة الحجر المساكد بشكل صحيح؟ إذا كنت أعادة هذه الصحة أريد أن يصنعها يكون أولاً ما شاء أضع المساكد بالصوات؟ صحيح؟ هل أقول الصحيح؟ حسناً حسناً انا بقرأ قراءه من الكتاب فقط استنى هبعت لك دي بخارج. خمسة لقوة طبرة دمان أدين على أن أمسي مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد je. Dobro pa mi. I. 5. تقربه الله دخل إلى داخل البيت قليلا بس يحرك قدميه قليلا تعبه الجلوس طويل ويعود ان شاء الله تعالى يمكن شكلها ما في in the room. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وكرم الله وجهكم وعليكم السلام الله وبركاته الحي معكم وعليكم السلام ورحمه الله يا رسول الله صحيح اخر اخر ما سمعت الشيخ باقر لو, لو تكرمتم سيدي كانه تغلبت على في المغادر الى سلطه المغرب انا لم اكن متري قد اكون قرات حديث بعد ما غادرت من اجل ان اعيد لما كان ما آخر شيء سمعته سناشي الواقع. سمعتم الحديث مية وخمسة وثمانية. سمعتهم كلهم مئة وخمسة واثنين سيدي لم تسمعهم طيب نعيد حديث باب مسح الرأس كله او باب مسح الرأس كله آه. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامتح برؤوسكم وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمتح على رأسها وسئل مالك أن يجزئ وأن يمتح بعض الرأس أحتج بحديث عبد الله بن زيد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال أخبرنا مالك عن عمر بن يحيا المازيني عن أبيه أن الرجل قال لعبد الله بن زيد وهو زد عمر بن يحيا أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوبأ فقال عبد الله بن زيد معا فدعا بماء فأفرع على يديه فغسل مرتين ثم مضى واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه من رسين من رسين إلى المرتقين ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قطاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجلين باب غسل الرجلين إلى الكعبين وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا مهيب عن عمر عن أبيه قال شهدت عن ربنا أبي حسن فأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتورا من ماء فتوبأ لهم ودوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التوري فمضمض والتنشق والتنسر ثلاثة عرفات ثم أدخل يده فغسل ودهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرتقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوبع بفضل سواته ابيه قال حدثنا عادم قال حدثنا سوامه قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا ذحكه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره فأتيا بوابه فتوضا فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه وقال ابو مُتداع عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على ودوهكما ونفوركما وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعظم بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاد قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من دئرهم وقال عروة عن البسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توبأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتلون على وضوئه وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونوت قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن الجعب قال سمعت التائب بن يزيد يقول ذهبت بخالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ولعلي ببركة ثم توبأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كثيفين مثل زغي الحجلة باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمر بن ويحيا عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أطرع من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل, ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرتقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مسح الرأس مرتا وبه قال حدثنا سليمان ابو حربين قال حدثنا وهيبا وقال حدثنا عمر بن إحيا عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيدا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتورن مما فتوبأ لهم فكف على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يديه في الاناء فمضمضه وتنشف وستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثه ثم ادخل يده في اناء فغسل يديه للمطفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه فاقبل بيديه بيديه وادبر بهما ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه اليه وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح راسه باب وضوء الرجل مع امراته أو وفضل او فضل وضوء المرأة وصب ورود المراه وتطبع عمر بالحنين من بيت نصرانيه ابي قال حدثنا عبد الحنين ما محمد ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتطبعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وابوءه على المغمى عليه وبه قال حدثنا أبو الوليدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدير قال سمعت جادرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوبأ وصب علي من وابوئه فعقل فعقلت فقلت يا رسول الله لمن المراس قال إنما يدفني كلالة فنزلت آية الفرائض باب الغسل والوبوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة وبه قال حجثنا عبد الله بن مونير قال سمع عبد الله بن بكر قال حجثنا حميد عن أنت قال حضارة الصلاة فقال من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فطغر المخضب أن يبسط فيه كفته فتوبأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال ثمانين وزيادة وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عمب ريدا عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقضحين فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه. وبه قال حدثنا أحمد بن يونسى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمر بن يحيى عن أبيه عن, أبي عن عبد الله بن يديد. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في, في تور من فتوبأ صغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فآقض لبيه وأدبر وعثل يبيه ليه قال حدثنا عبد يماني قال أخبرنا شعيد عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عثفة أم عائش فقالت لما تقل النبي صلى الله عليه وسلم واستد به وجعه استأذن أزواجه في أي مرض في بيته فأذن له فقرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخطر ذلاه في, في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتجري مني الرجل الآخر قلت لا قال هو علي وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته والشد وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحصة زوج نبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا ثم خرج إلى الناس باب الوضوء من التوري وبه قال حدثنا خالد بن مخلدين قال حدثنا سليمان وقال حدثني عمر بن نحيا عن أبيه قال كان عني يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوبأ فدعى بتوري من ماء فكفأ على يديه فرس لهما. التور هو الطفل فدعا لتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنسر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فأترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل إليه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأقبل به وأدبر ثم غسل رجليه فقال هكذا رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يتوبى وبه قال حدثنا مسجد وقال حدثنا حمد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأوتي بقضح الرحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فدعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توبأ ما بين السبعين إلا السمانين بابو الوضوع بالمد وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نسعر قال حدثني, حدثني الدو جبر قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتل او كان يغتسل بصاع إلى خمسة أمداد ويتوبأ بالمد باب المسعى للخطين هو مكيان المد هو مكيان <تصفيق> أربعة أمداد وصاعد نعم وصاعد أربعة أمداد باب المسعى للخطين وبه قال حدثنا أصبغ ابن الفرجي نصري عن ابنواهب قال حدثني عمر وينجت 언니 عن أبي سلامت بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحى عن القصين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثت, إذا حدثت شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيرا وقال واقفة أقبت أخبرني أبو النظري أن أبا سلمت أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه ومه قال حدثنا عمر بن خالد الحراني وقال حدثنا الليتو ايحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع عن جبير بن زبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه عين فرغم حاجته فتوضا ومسح على خفيه وذكره قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسيدان ايحيى عن أبي سلمة عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن أن أباه أخبره أنه رأى, رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن خطين وتابعه حرب ج Fernهادienne وأبان عن يحيا وبه قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا الأوذاعي عن يحيا عن أبي سلمة عم جعفر بن عمر عن أبيه قال رائس النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخصيه وتابعه معمر عن يحيا وعن عن أبي سلمة عن عمري قال رائف النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا أدخل بجليه وهما طاهرة تابعه وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة ابن مغيرة عن أبيه قال كنتم عن نبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع فصيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسحا عليهما باب من لم يتوبأ من لحم الشات والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوبأوا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال أخبرنا مالك عن زيدي بن أسلم عن عطاء بن يسارين عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شات ثم صلى ولم يتوبأ وبه قال حدثنا يحيب ابن بكيدين قال حدثنا ليس عن عقد عن ابن شهابين قال أخبرني جعفر بن عمر بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ من كتف شات فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوبأ باب من نضمض من السويق ولم يتوبأ به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيب بن سعيد عن عن بوشير بن يسار مولى أبني حارثة أن سوريا بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فطلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤته إلا بالسويق فأمر به فسر في فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمضة ومضمد ثم صلى ولم يتبضى شر ي الناس أكله شر يرش عليه الماء وبح حتى, حتى يلين حتى يستطيع الناس أكله أبي قال حدثنا أصبه قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن قتيبة عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ باب هل يمض مضمض من اللبن وبه قال حدثنا يحيى حدثنا عن عن ابن بن بكير وقتيبة قال حدثنا ليس عن عقيل عن الدساه بن عبيدة عبد الله بن عطبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربًا لبنًا فمضمض وقال إن له دسمًا تابعه يونس وصالح كيسان عن زهري باب العدوء من النوم ومن لم يرى من النعفة والنعفتين أو الخطقة ودوءا وبيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال أخبرنا مالك عن هسام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعت أحدكم وهو يصلي فليقض حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا طلى وهو نعث لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حد... قال حدثنا ايوب عن ابي قيلبه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعى احدكم في الصلاه فلينم حتى يعلم ما يقرا وبه قال من غير حدث وبه قال حدثنا محمد بن وس قال حدثنا سفيان عن عمر بن عامر قال سمعت انسا ح قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوبأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يخذك وبي قال حدثنا خالد بن مخلدين قال حدثنا سريمان قال حدثني يحيي بن سعيدين قال أخبرني بشير بن يثارين مشير بن يثارين قال أخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام طيبرا حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة فلما خلد عاد الاطعمه فلم يؤت الا بالسويق فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فتوضا ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا يشير باخر 205 مالو سيشير باخر 205 كتبت ما به حدث 205 باب من الكبائر أن لا يستثر من بوله وقال حدثنا عثمان وقال حدثنا جريرا عن منصورا عن مجاهدا عن ابن عباسين وقال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط نحيطا للمدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستثر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا لي جريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله بما فعلت هذا فقال لعله أن يخصف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن ييبس باب ما جاء في غصب البولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبري كان لا يستكر من بوله ولا يذكر سوى بولي الناس وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني رقبله القاسمي قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز بحاجته اتيته بما ينظف به باب وبه قال حدثنا محمد بن المصنف قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش عن موادهب عن طاووس عن عبد الله عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احمهما فكان لا يستقر من الدور واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم أخذ جديدة رطبة فشقها نصفين فغرض في كل قبر واحية قالوا يا رسول الله لم تفعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييدساه لا مقص قال ابن المسند حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتئ من مولاه باب ترتيل النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابيه حتى فرغ من بوله في المسجد وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا مهمام قال اخبرنا اسحاق عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعربيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعى بما ان طببه عليه باب صب الماء على بوله في المسجد وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا صعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله فدل من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم يسيرين ولم تبعثم أسرين وبه قال حجثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يا حب سعيد قال سمعت أنف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد وبه قال حدثنا خالد قال حدثنا وحدثنا سليمان عيحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال عربي وقبال في طائفه المسجد فازجره الناس لا كناهون فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مماء فاهرق عليه باب بول السجاني به قال حدثنا عبد الله بن و قال اخبرنا مالك عن همام بن حروثه عن ابيه عن عائصه ام المؤمنين انها قالت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبي فبال على ثوبه فدعى لما إن فأسبعه إياه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عنه عن ابنه شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن أم قيث بن بيرت محطر أنها أتكب لها طغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلته رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدره فبال على ثوبه فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره وفي نسخة شيخنا في حجره فبال على ثوبه فدعى بما إن فنضاحه ولم يرسله باب الزول قائما وقاعدا وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا صوبة وعن الأعمش عن أبي وائد عن صديقه فقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الثباق فتقوم فبال قائما ثم دعا بما إن فجئته به بما إن فتوبأه باب الزول عند صاحبه والتسكير بالحائص به قال حدثنا عثمان بن أبي شيدة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن صديق فقال رئيسني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى السباق تقوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند, عند عقبته عند فرغ حتى جبارة باب البول عند شباطة قوم وبه قال حدثنا محمد بن عار عارة قال حدثنا شعبة عن منصورنا عن بيوائلين قال كان, كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قاربه فقال حذيفة ليته أمتك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شباطة قوم فبال قائمة باب غسل الدنيا به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاصلة عن اسماء قالت جاءت مرأة من صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيد في السود كيف تصنع قال تحته ثم تقروفه بالماء وتنضحه وتصلي فيه وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معضية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مرأة أستحاد فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيد فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أجبرت تغسلي عن الدمى ثم صلي قال وقال أبي ثم توبأي بكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت باب غسل النبي وفرته وغسلي ما يصيب من المرأة وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ميمون من عن سلمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل جنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وبه قال حدثنا قتبة قال حدثنا يزي قال حدثنا عمر عن سليمان قال سنعت عائشة حاء وحدثنا مسجد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر بن ميمون, بن ميمون عن سليمان بن يسان قال سعي عائشة عن المني يصيب الثوبة فقالت كنت أرسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغرج إلى الصلاة وأثر الغصف في ثوبه وأثار الغصف في ثوبه بقع الماء باب إذا قتل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره حمد أخرى عن سليمان فلم يتأثروا به قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ريمون قال سئل سليمان بن يسار في التوبيص يصيبه الجنابه فقال قال قالت عائشه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاه واثر فيه يعني ثم يخرجه ثم يخرج لازم يخرج ثم يخرج فيه بقع الماء وبه قال حدثنا عمر بن خالين قال حدثنا زهير وقال حدثنا عمر بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسال عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من صوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم آراه فيه بقعة أو بقع باب أبوال الإبل والدواب والغن ومرابضها وصلى أبو موسى في دار بريد والسرقين والسرقي والبرية إلى جنبه والبرية إلى جنبه نعم فاستقيم غائق اليد والدريه الى جنبه فقال ها هنا وتم سواء وبه قال خارج البلد خارج البلد الدريه خارج البلد يقصد بها الباديه ابي قال حدثنا سليمان بن خربه قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن أبي قلابه عن أنس قال قدم اناس من عكل او عورينه فبتوا المدينة فجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برقاح وإن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جئرهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وثمرت أعينهم وألقوا في الحرة يشتم وسمرت أعينهم فسمرت وفي نصفة شيخنا وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستفكون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا أخضر أبو التياحي يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصندي قبل أن يبنى المسجد في مرابه الغنم باب ما يقع من النجاسات في السم والماء وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريخ أو لون وقال حماج لا ب وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفير وغيره أدركت ناسا من ثلث العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون به دأسا وقال ابن السيرين وإبراهيم ولا دأس بتجارة بعاجي وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاد زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن, عبد عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في ثمن فقال ألقوها وما حولها فطرحوه وكلوا ثمكم عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بمسعود عن ابن عباس عن ميمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فطرحوه خذوها وما حولها فطرحوه قال معن حدثنا مالك قال معن حدثنا مالك ما لا احصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونه وضه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله, عبد الله قال أخبرنا معمر عن همان الدم منبه عن, عن أبي هريرة رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كل من يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة تهيئتها إذا صعنت تفجروا دما اللون لون الدني والعرف عرف المسك باب البول من الماء في الماء الدائم وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب وقال أخبرنا أبو الزنادي أن عبد الرحمن بن هرموذا الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السادقون وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسب فيه باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو زيثة لم تكسب عليه صلاته وكان ابن عمر إذا رأى في صوبه دمن وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته وقال ابن المسيد والشعري إ أو زنابة أو لغير قبلة أو دائما مصلى ثم أجرك الماء في وقته لا يعيد وفيه قال حدثنا عبدالو قال أقدرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سأجد حاء قال وحدثني أحمد بن رثمانة قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمر بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصندي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جذور بن فلان فيضاؤه على ظهر محمد إذا فجد فانبعث أشقر قومي فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كثيفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيلوا بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاصمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك بلد مستجابة ثم سم اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعثبة بن ربيعة وسيدة بن ربيعة والوليد بن عثبة وعمية بن خلف وعوقبة بن أبي معيط وعجز سالع فلن يحفظه قال فالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرعه القريب قريب بدر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيدنا الشيخ ظاطر هل من الممكن أن تؤخروا صلاة المغرب إلى نهاية الدرس مثل اليوم؟ يعني بدل أن نقطع الدرس ننهي الدرس ولا تفوتكم الصلاة كلا هو إمام مسجد هو إمام مسجد اتهت الله تكون أمامنا في الجنة يا شيخ ظافر يا شيخ ظافر يا شيخ ظافر يا شيخ ما اقول والله يجعلك امام لنا في الجنه ما نكون ايضا على سرر متقابلين والله الله برحمته ويعلمنا ما ينفعنا من ينفعنا بما علمتنا ويقينا واياكم عذاب النار ويجنبنا شر الأضراء الأشرار فإلى اللقاء يوم الأردعاء القادم إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى أمينه صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله وصحبه لا ننسى صحبه وإن نسيه بعض القوم لكننا لا نقبل هذا النسيان دعوة طالحة دعوة طالحة دعوة طالحة دعوة طالحة تكون في الجنة الله أعلم قرنص شوك فإذا هو الموعد يوم الأربعاء الساعة الخمسة إن شاء الله تعالى ويقولون في دول إبلاً لم تجيزون لم نحضر بالأنصر لم نصنع الإجازة الإجازة تسمعها في وقت آخر الإجازة تسمعها في وقت آخر أما الآن حانة الصلاة عندنا وتعبنا نرجى من الله أن نعيمنا لا يتعلق بها حكم a little bit. السلام عليكم أقول أحسن الله لكم شيخنا وكتب الله وأجركم على ما بدلتم وقدمتم أسأل الله اللي يحرمكم الأجر وبيدنا أيها الإخوة لا على الشيخ حيث الشيخ كبير سن هو الآن خرج شيخنا كبير سن يحتاج أيضا إلى مراعاة وصبر وعدم الإلحاف قضية رفع الصوت هكذا هو صوته لكن نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يبارك لنا أيضا في علمه إنه على كل شيء قدير إزاكم الله خير على حضوركم وحرصكم وأتمنى الاستمرار والصبر وهذه القراءة وإن كانت قراءة بطيئة مفصلة إلا أن فيها خير عظيم لما يتأمل الإنسان نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم استنبت الأحكام كما أصيكم أيها الإخوة وهذه وصية أخيرة بالاهتمام بتبويبات الإمام المخاري رحمه الله تعالى فإن فقه الإمام المخاري في تراجمه أي في تبويباته فاهتموا بتبويبات البخار رحمه الله تعالى ففيها خير عظيم أسأل الله أن يفتح لي ولكم غالق الفهم أن يجعلني وأن يكون باركين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجنعين